Pazar günü duası. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Subhanak <gülüyor> Allahu ma ve hamdik. Lek alhamdud, kudra âzametika, vâsıgat âlimika, vâmentha kudretik, barzâ nefsika, ve ante ahel alhamd ve aḥkub alhamd ve âulabhih. Leks alhamdudun k maqṣidun, ila gârikâ vâmentha. Falak alhamdud سبحان الذي في الأرض بضشه، سبحان الذي في الأرض سبيله، اللهم لا تشمت بي الأعداء ولا تمكنهم مني، واقبض أيديهم عني، واخفض على دينهم، اللهم إني ظلمت كثيرا من عبادك فعوضهم عن المظالم برحمتك، واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعود بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أصبحتُ أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك